الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وارتان العمرة في ثلاثة الإحرام وهو نية الدخول فيها لحديث إنما الأعمال بالنيات والطواف والسعي لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق إنما الصفاء والمرأة من الله الآية ولحديث سعر فإن الله كتب عليكم السعي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فليقف بالبيت وبين الصفا الصفاء والمرأة واليقصر واليحلل واليتحلل وليحلم المتفق عليه وامره يقتضي الوجوب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نحو يوم هذه الاركان العمره التي لا بد منها الاحوال والطواف والسعد وهي اين اركان الحج اركان الحج اربعه اشهر تزيدا اتى الحبيب الهرمطه متى جاءه انهى ان هو قاضي الاشياء قال هو ما احب انه مزره الدنيا لم يحيي على الدوله اتى عند سجاد ورانا ان ان مزق هذا يكون لا وان الرجل قد ينوي انه مهرم ولا لم يلبس فليكون محرما كذلك هذا حرام بالعمره مثل الاحرام بالحج والثاني تركت تلك المحموره في ابتسامتها والسامات التي تقدمت فلا بد ان تركها لكونه اهراما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 وقال اللهم تعالى ان أن الشفاء والمنرة من شائر الله و tirani تعالى من نور فرنعا انسى بنى الفرن دعن سعى من إلي و eleتعى و بالأشهاد تيطور امامелюه بتبعاله huyRI موزعى لنا بل <سؤال> يلدناهن <سؤال> لك ما سببهم الدم في النابلسي <سؤال> ويتحررن من الطواف بهن ما بين يوسف من ايجاد ما اسرقوا ولو هي عندنا ونقي الدليل قوله في شهاده الله والدليل من السنه فهما يتم الحج والعمرة إلا بالقرام والإستعام وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم وقال في الشرح ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له لا نعلم فيه خلافة وواجبات العمرة أولا الإحرام بها من الميقات أو من أن يسلي بالنسبة لأهل مكة. ثانياً أخذك عن التغفير كما سيأتي. فمن يرى أن يقاطرون من عمرة فلا يذوذ له أن يتجاوذه إلا باحرام لقول إترى صلى الله عليه وسلم لما لك المعطيت هم لهم ولمن اتى عليهم من غير اهلهن ممن اراد, أراد الحج والعمره فدل على ان كل من يرضى بهذا المقاس وهو يريد العمره كانه يتردد بالاعراض ولا يجوز له ان يتجاوزه فلا تجعل داود عليه كما تقدم سواء اخر اذا احرم ذاته فَإِذَا مر الإنسان باللقاة ضرًا أو بحرًا أو جوًا ولا يحرر. ثم أحرم بعدما تجاوزه. فإن عليه لنه سواء أحرم بعضة أو بحج. إما إذا ليحرر إلا بعدما en daarvoor laat toen in het nieuws. En daarom een nieuw rustig En toen werd er een nieuw rustig in het nieuws. En ولا يا شيخ ولا يفيده. شيخ ده لنفسه شغله الدنيا يا شيخ له دنيا جديده هو مين اللي بيجيبها خالص هو سراي سريه تنجا اتنجا ترى طريق النهر اهم طريق الجو <سؤال> من اين البلاد <سؤال> كلها هؤلاء قد تجارب الميقات فيقوم له القرد <سؤال> الى <سؤال> الميقات الذي يرى أو او الى ميقات اخر واحد منه فلا يرجعوا الى السلع ميقات اهل الليل او أرضنا من خلق المميقات أهل المدينة أرضنا أستاذي أهل المدينة ومميقات أهل المدينة وأعلم منه سفاحة فإن أحرموا من جدة ثم رجعوا لم يسقط الجرد لا رجع من رجوع قبل الإحراط هذا الحلقة لقوله وليقصر وليحمله من البلدان من ذاك الحلقه الرابعه ذكر اي ايلا واني ومنى طلعت فتح ادخلا للناس الى الحرام ان شاء الله امنين مهلقين رؤوسكم كل القصر ولا دعون ان كنت اي راضيا بخوله وكراميل او سمح ولا يطارد ولا جودا ذهب ذهبا ذهبا من أنو يتحملون حربي Dort and ancient prajna. ولا يكون humans but not to live. ولا يحكم لما ف confident how to live. لقد نكون humans still alive هاتفه أو 텍فري في صفحة فإنه قال إنه بسرق، قال ما تركه بسرق أمور الأنس، فعليه بذن ولا يؤمن بيان أهل، إني أنه تركه تركه بآل المحضرات، فهو كان ترك المذيب للي ما أعرفه، وعليه دمر، وفاة عواله والمذيب قال لا من يبقى على ولا وراء بشكل الله وسأيام فإذا تذكر أو رضع فإذا له يحجر فيها بكة وكما النصر تحتى للحرم والتقصير هذا احترم جنون من العلماء ولكن الأرض يحوى أنه يحوى وتقول عليه أن الله أمر به لقدروا المقصرين أو مقصرين وفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويبعى عقل المقصرين فلاهما مقصرين راهدة وضعنا فيها والناغمان وقالنا على أنه حسق فيها هو الهواء فالمسنون كالمبيك بمنا ليلة عرفة لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة رواه مسلم عن جابر. فطواب القدوم والرمل في ثلاثه الأشواط الاول من والاطباء فيه في حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكه تتوضا ثم طاف بالبيت متفق عليه وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمروا من الجهرانه فرملوا بالبيت وجعلوا ارديتهم تحت اباطهم ثم قذفوها على أواتفهم اليسرى رواه ابو داود وفي حديث جابر حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى ارباعا لا تولي الا للرب و لا تولي الا للرب على لا تولي الا للرب و لا مكملات الا للرب و لا تولي الا و الإطامة هي منا يوم الثوية. الفجاد هي يوم الثوية كي يحرمون من هج يوم أن كانوا أهلو. فالكامو تحللو ويحرمون من هج. إذا كانوا ما تحللوا من أمعه. إذننا جامعة تحللوهم يقولوا هلالا إلى يوم الثوية. يوم الثوية كي وزاد إحرامه يتوجه من الإنملة ويقيل له مهي بطيخ ذلك المهي هو ياريوان التامنى ويبيته من يأكل في الليلة أهلته هي ليلة التاس وليلة عرضا ويجعل له مهينا عرضا ويأكله إسفاء ستناه هكذا we gaan het over de hele wereld doen. We gaan het over de hele We het over de hele wereld het de het de het over de het over de de de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 وذا يوما سبحانك يا متاخر النهارد لا قوى لا قوى فيك كل الساعه دينا فيك دايما كنا ان شاء الله دينا دايما فيك يا سيدنا من الازهار لو كان 10 حاجه يا رسول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 ولا من <تصفيق> صور من صور وراءه خسار نصرها داخلت يا كانوا تلوه يا نهدي ليسن لا أنهم لن انتظر وراءه من لم يتحدث اراي او ين دواء و هو يشكر و يثيا جاهو و ذلك ف الى شيخه كان له يا فذن يا طور ان هو هو يا ملكه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 يؤمن لحظات للصلاه او الاخرين وصار له ذلك ثم قيل امنه اذن لذلك هذا يتكلم بكثره التوسل مع التوبه قد اخذ منه وقال له فالرسل له لأن يتللوا حج أولئك الذين جاءوا للطلب الفضل لأن وقتنا الفجاد جاءوا من إشارهم مطوير وعطوهم خوداً يسوفت عليهم ويسوفتها المشاعر وهو الجهرة لا يعرفون شيئا من الأحكام فالنبضل تألّك انت الذي تعرف ما عليك عن شعبان به من المهن حتى ولا جلها ولا حتى يكمل أجره ولا حتى ولا خصم شيء من السنه حتى على الطالب يعني للرسول عليه أن تكون جدا، لا ان في جعل رانة تاكل واجب فإنه لا سواه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عند رب ارحم ورب اغفر لي ورب ارحمني ورب ارحمني لا يثني مثله رب الى اذا ذكرني اياه رب ارحمنا فذكرنا فذكرنا الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى الى لا غير واحد. هذا هو الذي يسخر على أموره. من الآخر فهو على خدج. لا أحد يخبره. لا أحد يخبره بأنه سامع. من هذا الذي يخبرنا أن من خدعهم من أو عارم يخدنهم عليهم أن يكتب إذا من مثل ما الخدع الذين كذبوا لا أتعرفه. وهو مجمع دلعة الهج النبيت يمزل بكاء إلا إذا تريعها وهو على الأقل إلا الجصف الأخير من الى إذا يترسل الآخرين أو إلى الثانية سائل الأقل يسفل لك وطواف القدوم والرمل في التلاغف الأشواء فإن كان نهر إذاً أو طائناً فإنه يسجل لها أن يكونها قواه كله وإن سعيد عنده يسجل طائعاً وإن سعيد الحي لأن ما كان طائعاً أو نهر إذاً سعيد واحد فإن سعيد عند ولكنه وضع الطواعي سعي ولا الطواعي لخلق. فلا سبيل للطواعي كل يوم في ولكن الوجه من يسعى لعمله ولا يرى له أن يسعى أن يطوف لعمله ولا يسعى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 فلما ينا ولا، ثم ينا من ذلك هذا الطواف فقلت وحده الاول الذي لم يستعده من طواف الدهون والثاني طواف الهد الذي هو هذا قول غريب وغير له منه والصواب أنه انه على, على من لا يشاء له فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا من فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا فاجئنا we zijn er niet. We We zijn niet bij de. We zijn de. We zijn niet de. We We zijn niet We We We We We من الهجم والأبهجة والارتباع في الأشواط كلها. فظلهم حسنوه لأنه يتسرع من نشي لعن مقاردة الخطى وهزن من كدائهم. ويطنعوهن في الأشواط سبب وراته en dan in de eerste van de dag, en er van de dag, en er de en Meteen weet hij dat we hebben dan vragen en dan hebben we het helemaal Het is niet we zeggen. We hebben hem en we zijn er en die zes jaar geleden, die zes jaar die ولكن المسرحين لا تأكدون ان هذا الزراج من موقوعة فهو ولي يجب أن يحقق المسرحين لإنكي بعقل. ثم يجب العلالي شلوه صلى الله عليه وسلم فعنا عند الظهر. We moeten een muzikelijke man zijn. Wij zijn degene die het schrijft. Wij zijn degene zijn die عرفوا بذلك قوه المسلمين وشده مسهم وذلك مما يوقع الخوف من قلوبهم هكذا هذا في عمره القبيله فذكر يقول يقولون هذا الجعل من اجل المسلمين للشركين بلا إلى الى ان يغالي مره فان المشركين قد طغي عليهم ولم يبق لهم بقيه كمن جعل اليه فرنسا روي ان عمر قال ذلك لكن كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم اظنها لما قام طواف القلوب في حجه الرجاء فظن لهم كذا من وقال ابن عمر نعود عن نعود النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نتركه بعده قد تقول ما بعرفها غدا ما دام ما سببها خزان نقول قولنا لي ارهاق قوي والبلد فهي ان يكون قويا لقد كنت حالاته ورسيطان بعيداً ارتضاع بيهل تسل وستضاعفان هم ان تنفكه الهلات المسلمين والأومانين وما كان بيهن وما رفوهن من المسرطين وما رفوهن من المسرطين فنذكروا غير المسيحين والضوء من المسلمين, المسلمين على تهتير علم الإسلام وهي هذا معرفة عزاوة لكل آن وبعد أنهم عزاء في الآن وفي المآل فإذاً هارض من في الظوائد لم يكن فيه إلا قال نتذكر لقد كانوا عندما مررنا به اذا طلبنا رجلنا تذكرنا المحطه هو كله كلها هي تذكير تذكير من السعي لا فيه تذكير باول ما سعى وياها ان يرى امه اسماعيل وكذلك صلاه تذكيره تذكير ايضا من طاعه بالبيت من الانبياء السابقين ومن الصحابه التابعين وغير ذلك افضل به تذكير للصحابه يذكر الصحابه وامانه يذكر الرسول وافعاله ما اسمها الاسلام هذا <تصفيق> فراسلته من يميان رسلطة لذائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاكته الأيسر من يذبي منكبها الأيمن وضمعه وعارضه يذب كلها ويدعم الرداء تحت المنكب تحت الأبكة ويدعم الطرفيه على عاكته الأيسر هذا هو الانتباع يظهر في عليه السلام، وهو يعني استمر ثلاثة عشر كلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هرمات قوية، وراء جماعة هرمات جماعة، وراء لهم الله بالقدرة ان عنده كل شيء، وراءنا سبحانه الله عز وجل، هذا الكتاب من نفحم، وثريته من لأجل ما نكمل إرغان القرص وانجرد إرغان النساء أمام المسلكين وبيان وإرغاظ ما يغير المسلمين ويهجب لهم تعليم المسلمين كل بطلنا من رحشة سريفاً، كلهم بطلنا من وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين لحديث ابن عمر مرفوعا بل أحدكم في إزار ورداء ونعليم رواه أحمد. هذه الأيام لأهل سبحانس قد قرر من الواعد ذلك لأن المهل اللي هم التباة أكثر لأهل سبحانس فالذي هو كل ذلك محيط بجزء من جدال لم يدالي تجابل لكن تجابل هو عند الإحرام مسلول حتى ينبسل إذا رواب جاء فإذا نوع ودخل للنصر أصبح من نوعا و ان اذا سي دعى له بالاخير لما فيه فرح واذا ادي سعى علينا الهدى فصونها تتبعه قالوا جاءنا تذمر واحد لا يدهر ولكن له ما يسمونه تخلى عن اللباس. فأنا نفس إذاره وإذاره من دعوان النبيلين وبإذن ذلك أيضاً يبسوننا. نجيب علي أن نسأل هذه حلمة في غير الأذى. لو نعيش مثلاً إذاره وإذاره وإذاره وإذاره أو أحمر أو أحمر أو أي نوع فإن ذلك غيئاً ولكن لما جاءت السنة من المسأل يوم اضتحضاً لن اضتحضاً الديار مطلقاً يرد إيش فإنسوا الديار لكم الديار وتفيروا حينها لخير الدياركم وتفيروا هيها مهتاكم وأن كونه مريفاً فإن ذلك أيضاً من السجنة وذلك أن المحرم عند إحرامه يتنظر يغسل ويتطير طبيعي أن يدخل في الإحرام ويذين الشهر الذي يحرق أن يؤذي عوضة الإحرام يساري شهر من أرادة ذلك اخران تا مولانا پر کھڑا تھا يحرم ہی ہلو بھی ہے یہ ہلو بھی جو ہے یعنی یہ روایا ہے کہ تا تشملن یا اتقی یا دا لذلك يقول لہسن ہے یہ کہ ان نے تا تشملن هو قال اليومين كل شيء ايه على دليل ان من لا يعمل سندا هؤلاء عليه الصبر ان يراد ان يسند هذاك حتى لا هو اللي جاءوا اصلا دي جواه وحكى الى الى نفسه فهذا الصحابه الذين اعطوا معك من نصف شهره وهم معلمون غنما كان كذلك كان من السنه ان يختاروا الامر طويل لكن لا تخبى الناس انه لا يجوز تغييره يستحق انه يجوز. يجب ان يكون هناك مثلا أي يكون ثلاثة ساعات، تغيب، تغيب كل ساعة تنتبه صاح، عاوز ثلاثة أوزر، نقول نعطيها ست فوق، هي إذا تسلخت هاني تخلع، تخلع على تنفس أخرى، وإذا تسلخت هاني تخلع على تنفس أخرى، يجي، وإذا جوزوا ما عشان ما أو الجري عند التسعة. ولا هذا لكن لا يعصي الله مطيب بل يعصي الله بشأن أقيم ريئي فصلاب غير مطيباً ها الذي يغفر به ثابتاً لأنه لا يعصي لا مرة جميلة من النساء تختار أحضر. ولكن لا أسألها بالاحتياط. من, من فهر وغرأة هي أن يتحوم لا سهلها. أحضر او أحضر أو أسوأ لها. أو أن يدعون ما لن يكون فيه تشمع مفجال. لها الضغطية. ان تخلع على التوبه ان تكون غيره ولما لا تلحظ وان لم تنوي به من النساء فيقول اني احرمت في هذا التوبه هذه المغيره وان لم يخلع لون اخر في ذلك شاء الله والتلبيه من حين الاحرام الى اول الرمي في الحج واما في العمره غير استلام الحجر لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استوت به راحلته قائمه عند مسجد الحليبه اهل فقال لبيك اللهم لبيك الحديث متفق عليه وعن الفضل بن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع الى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه رواه الجماعه وعن ابن عباس المرفوع قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر رواه أبو داود فالتالي يسوء مختلف لحفية ونذهب عنها سنة وأوجدها عذابه بل ذهب الله بلا من waarom willen ze dat je alleen op de handje wordt gelegd en op de knokkels? Waarom en op de knokkels? Waarom willen ze en op de knokkels? het en ولادته وصحته واتم من الترتيب وطلع له وسمى له الله له اذا أن اعتقدت سبحانه وهو يستعمله في حياته رجاله تذني له الله اهله يبيها قالوا يا جاعلوه جذا في حج ابو عبد وقالوا ان الوالدين قد ينعم المسلمات قالوا ان الوالدين قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون قد لو طه فهو لم يدعو فإن قرامه كام أو سعى وهو لم يتكلم فإن سائح كياماً أو وقه بعرفة ورصوانة ولم يدعو بكلمة ولم يكذب فإن حجه كاملاً أو وقه به سالحة ولم يتكلم ولم كلمة فإن وقفه مجدئًا أو من جمع الجماعة لتكلم قوله ذلك فإن ذلك مجدئًا هكذا قال وهذا الطول فيه قصور لذلك أن الألتاء والطول إيئة وإذا أداء كالألتاء هامية فكما أن الطواف لكل هامية Voorzitter, in het dagelijks leven van de kerk van de kerk van de kerk van de kerk de kerk van de de kerk van de van de van de وَاذْكُرُوا جَمَاعَةَ آدَمَ إِلَى قَوْلِهِ رَبِّ اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ فَذَكَرَ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ أَعِنِّي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَقَالَ اللَّهَ لَا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 فلماذا مع انه امر صريح فمن الذي يصل الظهور عن الوجود كذلك الامر بذكر الله في ايام التشبه في ايام المفاجات لما تايد النبي صلى الله عليه وسلم في ايام بنا ايامنا كلها شهر جل وذكر ان الله عز وجل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 ولا عند الأكل ولا تسلية ولا عند النابلة بالتسلية كمثلاً الأكل يسرى النابلة ولا بكر المطلقات فإنهما يتضروا فالأخلى بالواضح من الراجلات يكونوا عليهم جمعاً على الصحيح وذلك الإنوة الأدلة وإن كان مجهوراً من الجمعور أن الأنكار كلها من الأسمان لذلك ذلك ما كذلك، كذلك تقول كل ما لكم من الجمر إذا ناقض النهارك، وإذا شيئاً دها إدارته من داء أهلها الله به إبراهيم عليه السلام بقوله له الناس من عسى من حديث على كل جوانب يأتي لكل شيء ورجعوا الى وينصر جعل الجبل فيما ذلك قول ايها الناس اننا قدنا على سيدنا عمر كما صحيح هو ان عباده الناس الذين يكونوا المتواضعين وقالوا لبئك ربك وعباده الذين فَإِنَّ ان الحاكم الجازه رضي الله عنه قال لبعث يا ربي ومن احتليه الاجابه لبعث يا رسول الله جل جلاله وقيل من هنا الاقامه ومن هنا هذا انا مقيم على طاعه الاقامه كان بعد اقامه, إقامة. وردت التنميه هنا للدالكا ملنا للد يعني هن سبع للدالكا نحن للنيل للدالكا يعني تلبية تلبية النيل لكن نسأل الله تعالى أن يعطينا السيف إذا اليوم نحن بكرناه فإن تلبية للدليل ليس من هنا هي فهو هِيَ هي مضافه الى الغنيط هل ياء جماله مر لديك وعليك هذا قول ورد عليه السجود ويتدلى بقول الساعه دعوت لما نادى ان يسوع فلا ابدا ولا ابدا ان يسوع وقال ان السجود اذا اغيرت الى الله ثم ومع ذلك الرقيه اليه يا خاطر ما نبقى الظالم يقول أصحيح وإن التنبية مهنة ومعنها التأثير لذلك يعني أجرتك إجابة بعد إجابة أقلت على طاعتك إقامة بعد إقامة فهي لفظاً مشغل متأغرأتها الطاعة ولمرزلتها وللاستغرار عليها وعلى هذا فهي ذكر عظيم، ولكنه محتصاً من المتنسك محتصاً بالهجي والمعتبر يستعمل عذفين ينكر بالنسك إلى أن يسرع في أسباب التهجد ولا تسرعه لغاية المتنسك المهدد لا تسرع جرائعة يبير الله اللهم سيناً وعلى الله عليه وسيناً الله عليه وسيناً أفر بطريقه لما رجع إلى الحج ولا في رجواته ولا في الندينة فدل على أنها سعاراً للمحرم ما كان محيظاً بحج أرض عروسه وبسن اكسار منها وتكرارها أن نذكر لهم أن الأماكن التي يجدون أن يستطيعها فَقَوْمًا إِنَّهُ يَكُونَ إنه لِجَدِيدِ عَشْرَةَ عَشْرَةَ أَحْوَالٌ وَمَلَكًا يُعْلِكُ الرَّنَنَ فَارَاوُ ذَهَبَتْ إِلَيْهَا وَإِنْ يَأْتِ عَلَى مَشْيَةٍ لَهَا مِنْ مُقْتَرِبٍ هَلْ هَذَا قَوْمٌ يَعْنِي يُمْشِيَنَ النُّورَ هَذِهِ الْبَالِ أَوْ شَيْءٌ مُرَئِيٌّ أو تلاقى كثل ذاقه، أو بعل محموراً أو ركب دابته، أو نزل عنها أو أقبل ليلة، أو أقبل محاراً أو صلى بحكومة، هذه عشرة أماكن يجدل بها التنبيه وبقية الأرضات يسميها التنبيه ويحدثها بغيبها من الأشار وعلى كل هم التنبية سنة مأكدة الربحة وعند لبعبه هراء فبقلت وهي أول ما لبى النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله هم إنه لبى في مصنعه وقال الله ما لبى إلا لبى ركل وقال الله لدى ما لبى إلا من استوات به على البيت وجدنا اذن هذه الايه قال ابن عباس رضي الله عنه في حديث ابي سنن لابي داود فسمعه اناسا فنقل ذلك عنه لم ثم هكذا ناقته جندب التنبية فاعتقد أن هذا اول تنبية له فنقضي ذلك عنه وأن يسمحوا الأكثرون إنا بعد ما استوى فيه ناقته على في الزئداء من الصحراء الواسعة فإنه في تلك الحال اتسر الناس عن يمينه ومدى النصر عن يساره وأمانه وخلبه فضع صوته بالتنمية فاقتجى تلك أناكر كل هذه التنمية فإلا ذلك عرضوا أنه ألبى وعتقد الأكثرون أنه ما ربى إلا بعد مستوى على البيضة هذا أول ما يجعب التنمية أما نهايتها فكما سمعنا أنه إن كان معكمراً فإنه يقترها إلى شرع في الطواب لأنه يبدأ في ألكار الطواب إذا امتدأ باستلام الأجار قضى التنمية لأنه في شرع في عسلال التحجر أنه الحج فيبقى على تنبيته الى ان يشرع هرم في رمي الجمره لانه إذا يشرع في ذكر خاص وهو التثبيت مع كل حصوات فيقطع التنبيت كما نقل المالكه وساله ابن زيد بن هرمز هذه نظر احكام التنبيه وهي احكام كثيره فمن ترك ركما لم يتم حجه إلا به لما تقدم ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح في قول ابن عباس من ترك نسف فعليه دم وهو مقيس على دم الفوات كما في الشرح ومن ترك مسلونا فلا شيء عليه لعدم النص في ذلك لا أكل لعجلات المسلمين. هذا من رأفة الإنسان. فدي أسوقهم من الأكل. أو من لعجلات أو من ويحتاج إلى معرفة شكله. فنقول من ترك كارتنا لن يأكل حده يوم الدهب. من ترى شرخان. لن يلعطي المسكة فالهرب ما يلعطي فالهرب هو أول ما يدخل فيه, أول ما يدخل فيه من الأنساق فإذا نحلم كأنه ما داخل لديه أسباب المسكة وراء لا حجه ولا عرضه ولو أنه لبس ولكن لا نرى فجأة مالاته لا ما نرى ف... لك ولا أحبط ولا لخزينة لك. لما من ترى تعقل الوقوف حتى لا ترقته فإنه بسهتها لك. فيأتينا دعم في الهواتي في دعم الهواتي والإحصاب. فإن من ذاته الوقوف ذاته الحج. ولكن على إيه أن يتحذل جاء يوم الحجة جاء يوم الحجة فاته حجة قلت تقدم لنا وستهدى فمن أسف لما جاء يوم العيد وقال لعمر أحطأ للهسان لا اليوم جاء الله ينخل هجئة قلنا له العمر وآل يطور وحسا ويتهنن بعمر لا تم حجة ولكن فاته هو فخم الآغة وهو فخم أنه لن يسنك إلى قد طواب فإن عندنا أن الجنة هو لا يهود لكن لو ترسل ورجا للأهل لن يتناقل أنا هرامي أهلي لا تحر لا يساعد إلا به فهل الثاني فقالوا قدع وعن نحن قريبا وهذا ما جاءت ما لهم لهم شيء مجموعة من نقاط يجب ويدخل حتى يطوها بإحرام يدخل نكث ويعطوه لهذا ينسخ ويسعى بإحرام فهي حلم كيف إنه يحرم بالله ويقوم ويسعى لها ثم يقوم بحجة ويسعى لها لأنه يحرم ويحرم وقيم إنه يحرم بقية حجه يحرر بإحرام ويقوم ويسعى مجيئة الحج فخاصل عند الانسانة فالله رجع إلى أهله فإنه لا يزال على إحرامه يحضن له كل شيء من المخلوقات إذا النساء فهيحضنه فقد يؤره لهذا الأمر الذي أبوك ليه. بدل العظيمات تحضن بساطة لها شيئا فحضن كامل ولكن فأنا يتنف. لو كان يعني ان صحيح وسالت انا كم يا لي تاسين وقال لسانك نسكن بعذاب جه اذا جرى الشك جرى فهل نراجع هنا الواجبات التي تكون من دوله الحج فمن ترك الاحرام من النقاط فعليه دم يعني احرم بعدما تجاهل النقاش لحدنا امر الله ومن ترك الوقوف بعارضه ليلا اقتصر على الوقوف بها نهارا فعليه دمرا ومن يركب الجالبه فعليه دمرا ومن لم يلت من الليالي الجنه عليه دما ومن ترك الرميه الله عليه دما ومن لم يحدث قصه عن القول بانه نسخ عليه دما ومن ترك الرزاق بهذه هذه نسخ فاغفر لقومنا اما من ترك نسخ فهذه دم واما من ترك شيء عليه لانها من المكملات ولا من الواجبات والله اعلم وصلى الله وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم <سؤال> الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل وشروط صحة الطواف أحد عشر النيه والإسلام والعقل تسائر العبادات فدخول وقته وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر وقال عبد حنيفة أوله طروع الفجر يوم النحر الله أو طوافق هذا مصوصاً. لذلك أن الطوافق هو عدامة خاصة من بيت الحمال، من بيت الأكير. هذا الطوافق لا يصحه إلا بهذا البيت. وقد يكره الله تعالى في القرآن بفضل أن طحر بيتي للطائفين بدأ ذهب. وفي سورة الهج يطحر بيتي للطائفين والطائفين عموكع السجود. وكذلك في قوله تعالى هم ليقضوا كفتهم مَنْ من هواهم وليقضره بالبيت الآكية. هذا البيت أنه بناية مخلوق من حجابة الرطين من هو ذلك. فليس قواره تقديساً لتلك الحجابة ولا تعظيم لتلك المقعة خاصة لأن المقعة محلوقة لما يسح تعظيم المحلوق ولا يصلح لأتقاده محلوظاً. لكن اطراه بذلك عبادة لله. ولهذا لا يعظم فيه إلا الله. فالطائف ينفذ الله ويتنذره والنبيه ويدعوه ويفوكت كلامه. فهو في الحقيقه عباده لله كما ان الصلاه في المساجد ليست تاضيرا لمسجده والوقع وانما هي تخصيص لذلك المكان من الصلاه لاجل طهارته ونحوه لما كانت تلك الوقعات حاله اشتغل بكونها مصلا انبيا وقبلتهم ومقصدهم والتي تاوي إليها أرئذتهم كانت مغلاً لأن تكون ذراعاً للمشارك من معلوم أن الله ضرر على الهج وفيه وفيه وليه مقية مساعدة للقول الملك والضم والحرق والنهر وما أشبه وليس هو تقديساً لبقعة لأن البقعة محلوقة ولا يجد تقديس محلوقة والأتفاد فيها وإنما هو طوائية والكلام لأمر الله وتعظيم لأمره. فهو يظهر الله أنه من بقايا أمور الجاهلي أنه يظهر البقعة والأحجار والأشجار ونحوه لأن الجاهلية يعتقدون في البقعة ويعتقدون في الحجام ويتدركون به ويدعونه يذبون له ويذبون له ويمعيش بهذلك. إما المسلمون في هذه المشاعر فإنهم يعبدون ربهم. ربهم الذي شغى لهم هذه العبادات في هذه الأماكن. أمرهم بأن يتوديهم إليها في صلاتهم العبادة قبلة دائما في صلاتهم وفي ادعيتهم وجعلها اقرب الى اجابه الدعاء اذا استقبلوها في الدعاء وكذلك جعل في قلوبهم محبتها استجاب الله دعاء ابراهيم لما قال فاجرا افئده من الناس كهوه إليهم ولم يقل افئده النفس قال رضا رضا قال أرئذة الناس لأقبل كل من في شرق الأرض وضربها وضاقت البلد بمن أتى ولا ولكنه قال من الناس يعني ضوءا منهم. كذلك لما أنهم جاء صاروا يحلون إلى تلك البقعة وكان مخدتهم لها إنما هو لأن ربهم أمرهم لذلك أمرهم بالتوجه إليها وأمرهم بأداء المناسك التي خصصها فيها يعني مناسك العبادات لا تتم إلا في تلك البقعة وليس في ليس على وجه الارض بقعه تقصد لانهاء عباده لا تصلح فيها لغيرها الا تلك المشاعر مكه المكرمه قصدها لانهاء هذا المسلك ركب من اركان الاسلام ولا يتم الا بتلك الاعمال و بتلك الاعمال اقراب بهذا المعجز الطواب به هو معروف أن الانتدار في حوله. ولكن لا اعتقاد أن الطواب عبادة لله بل أن الصلاة المساجد المساعد عبادة لنا ربادة. كذلك لا الاتقاد لأن البيت وغيره من المساجد محدوقة لا يجوز تعظيمها بشيء إلا بما شرع الله من الطوارف ومن السعي بين الصفحة والمرحة من افتقبال البيت عند الصلاة ونحو ذلك ولا يجوز بما هو خارج عنه هذا ولهذا لا يجب التمسح بحطة من كعبة ولا بيستعرها ولا يستلم شيء من أركانها مع نبطين اليمانيين يستلمان اتباعا لا يسبب إنما هو اتباع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستلم المقام ولا الخجل <تصفيق> ولا الباب ولا غير ذلك ولا يتمسح بشيء من لقيه الاركان وكذلك لا يجوز دعاء البيت ولا يقال يا كعبه الله او يا بيت الله كما لا يدل بالحديث به لا يقال هو بيت الله أو الحرم او الميت ركيب او التعب وما اشبه ذلك جاءت الشريعه ذلك من يشغل وانه من الشرك فهذه الاشياء جاءت لحمايه التوحيد وأتبين حتى لا يعتقد الجهنة أن الجرمان خلال البيت عبادة للبيت بل هو في الحقيقة عبادة للناس وكذا رأينا فهذهمة الإنهاية على الطواف نعرف أن الطواف بالبيت قد يكون واجباً وقد يكون سنة مؤكدة وقد يكون نافذة وتطلع فيسرع التنفذ والتطلع بالقواتف كل الأوقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا من يعذينا نار لا تأمينه أحدا طاف بهذا البيت وصلنا أية ساعة شاء من ليل يدل على مشروعيه الطواهي في كل الاوقات وذلك الدليل على ان فيه فاضل وردت عظام هذه تدل على فضل من طاف سبعا او طاف سبعين ان من غادي كذا وكذا كما يقول التوضيح الفضائل واما الطواهي المسلول فتقدم أن الطواف القدوم لنسبة مقالب والمهرد مسلوس ومؤكد لكذلك الطواف الواجب الذي يجلع بدم لإله الطواف الدار أما الطواف الذي هو رقماً لا يتم نسوك إلا به فهو الطواف الإرامة بالنسبة للحيث هو الطواف الإرامة للعظة فإن هذا لا يتم نسوك إلا به طواف قدوم تقدم أنه سنة وأن بعض من العلماء أوجبه لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله لما قدم وبدع له جعله تحية مكة أو تحية الكعبة ويجبر على أنه سنة طواف هذا ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج كل الكعب يطوض من, من, من بيت العتيق لا تنسك إلا به ففي حد أوله كما تقدم نصف ليلة له. إذا نظى النصف الأول من ليلة النهر داخل وقته. وأكثر من ما يقول إنه لا إسرائيل إلا في آخر الليل أعضع ذا طبع الهجم أعضع ذا رميدياً فمن اثنتين الله ان يكون اخر الليل يستحب ان يكون اخر الليل ومن اثنتين الاقوياء ان يعدد طلوع الشمس والطواف يكون بعدها هذا الطواف يكره له شروطا فبين أن دخول وقته اردنا أنه يدخل نصف ليله النهر كما قاله او آخر الليل أو يوم النحر نحرم معدته من الشرس والشروط والعقل والنية كما تقدم فلأكانه شروطاً في سائر العبادات فلا يصلحوا من الكاثر لن ينبع السائر عن يدخل الحرس أن يدخل مكسة كلها لقوله تعالى فلا يقرب المسكد الحرام بعد عامه هذا، ولكوله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام مشرق ولا يطوف بالميت عريا. وأن الضوء فإن العبادة لا بد لها من نية. وأن فل... وعندنا الامنيات لا تتصور إلا من عقل، فذاك العقل لا تتصور،, لا تتصور من وسادات ولا طوارئ ولا صروي ولا غير ذلك، ذلك من وسادات الطوارئ العقل، كل وسادات هي أو النجح التي هي شرط لصحة الأعمال. إننا الأعمال بالنية. كم الطاقة السجارة وركانة جنانية من يتفرج أو ينظر ما يعتد بذلك الطواف. بد أن ينوي بذلك هذا الطواف عند أداء هذا الواجب. أو أداء هذا البطل. أو فالتعبد بها للعبادة لابد الله يروي لقلبه أما التلخض بها فلم يشرع تجدون أو تسمعون الذين يلقنون الناس الأدعي هؤلاء الذين يسمى هدرا مطوشاً أنه عندما يبدأ الجيل يقول قل لأيته لأن أطوها من حدي أو من تبعة أقواف لنية الدائمة ممتدئاً بكذا، ممتحياً بكذا هذا لا أصلنا من الأصل أن, أن النية وأنها القلب والتنفذ بها بدعة كذلك يجب التنفذ بالنية عند السعيد من يكفي عزم الإنسان لقلبه وستر العورة لحديث لا يطوف ببيت وريان متفق عليه واجتناب النجاسة والطرارة من الحدث لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه رواه الترمذي والأكرم وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت قف ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي البيت حتى تطوري متفق عليه هذا وصلاة في الصلاة وشروطاً في الطوار لا ان ستر العورة لشروط الصلاة ولا يسح أن يحوف من البيت ولا أن يصلي عريض يعني نكشف العوره عورة من الصلاة من السبعة إلى مقبرة وعوضه ما كل يكون من دنيها ان وجهها في السماء في يجب عليها ستر إن ان كان هناك رجال فاجانب فلا بد من ستر العوضه في هذا الحديث كان عن الجاهليه يرقبون في البيت ارادوا ويذكرون انهم لهم هذا تعظيم لذلك الحرام يقولون هذه ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف فيها لا نطوف في هذا البيت في ثياب عصينا ربنا فيها فليس هذا دليل على أنهم في الارض ونادى تلك البقعه في الارض ونادى الامل الذي هو الطواف وكانوا اذا فابنوا سالوا اهل مكه ان يبيعوهم ثيابا او ضعيروهم فاذا اباعوهم ارامهم طعموا لك الثياب التي هي من ثياب اهل مكه فاذا لم يجدوا فاما ان يطوف احدهم بثيابه ثم يطيها ويؤمن بها بعد ذلك ويقول لا انسى لهم بها ذلك وإلا أن يطوحها عياناً وهذا هو الأغلى. وليهم نزلت آياته من شورة العظام لقاله تعالى إذا فعلوا ظاهشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. إلا قل لي يا ذري آدم اخذوا الزينتك وعندك المسجد ونراب اللباس. إلا كلهم من هذا من من الله ولا هي اللباس لا هذا ليسو وليستو كائنات ترىها من هذا شيء وترىها من مجلس من غير هذا شيء وما له ماؤه إلا روح أو غير يعني من الأشياء وهذا من فلا يصلح إلا واحد كذلك الرحل النجاسة يعني إذا نتلقى بذيه النجاسة التي على المدعن أو على الشعوب أو نحوه فلا يصحر أن يطوف من عليه نجاسة عينية النجاسة معروفة يعني كنجاسة الدول والغاية والدم والطيء والخضر وما اشبه ذلك هذه لا بد من اذانتها فلا يقبل من على زوجه هذه النجاسه وذلك لأنها تاديب من الصلاه والطلاب صلاه كما بيان الخبيث وتكميل السبع والسبع من الشروط تكميل السبع السبع اسمى لثلاثه اشواق والتطوع لا يصلح لاقل من شبه فمن طاهر مثلا ثلاثه اشواق او اربعه فهو كما له بركه لا يعد له صلاه تطوع تطلع بركه غير مثل لا يعد له صلاه فكذلك الطواب أقلمه سامعة رسولة وتسامى سامعة سفر <تصفيق> وجعل البيت عي ساره لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا رواه مسلم والنسائي وطينه ماشيا مع القدرة فلا يجزي طواب الراكب لغير عذر لحديث الطواب بالبيت صلاة وقد سبق وعنه يجزئ وعليه دم وعنه يجزئ بغير دم وهو مذهب الشافعي وابن منذر وابن, وابن المنذر وقال لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم والطواف راجنا افضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المره ولفعل أصحابه وحديث المسلم يدل على ان الطواف مشي الا لعذر ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف قاله في الشرح بسروق الطواف ان يجعل الله إتاعاً يسارح. فهذا الطوافة وجعل البئة عن يمينه الطوافة منكساً فهو كما وصلنا لغير الكبلة. لا قواه له. وذلك لان لأن المسجع والمبين عليه الصلاة والسلام هكذا كان الطوافة. لما جاء واستهلا من بدأ حسار أمامه. ونضع أولا بالباري ثم نضع بسجري ثم نظر بأرضك ليل ثم نظر بذكري جمالي ثم بالأسوأ وإلى هو قد أسمى وهكذا فاستنظر يقوله حتى كان من سبعة أسواق. هذا هو تمام هذا هو حقيقة الطواب. فالطواب أن يدعى الميت عن يسالح لا بد من ذلك. فأقلوا سرطه. قلوا سرطه أن يتوثر عجلاً ومعلى قدميه. ورسلنا كما قاله أن فيه هي ثلاثة أطوال الطول الأول أنه لا يجوز راكبا إلا لعذر وطول الثاني يراجعه راكبا ولا لغير عذر وطول الثالث أنه لا يجوز إلا راكبا إلا لعذر وأن العذر راكبا لغير عذر وعليه دم ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على بعيره وطافت ام سلمه على بعيرها فكيف جواب من يقول لأنه لا يجوز ركوبها الطواف اعتذر بانه صلى الله عليه وسلم ما راكبا يندر الا غشيه الناس وذلك أنه يتكاثر عليه فركبا. أو أنه طاف حتى يريي الناس شخصه ويسأله ويبتد به. ولن يركب أن غيره طاف أن الذي من معه الطاف أكذار. ومع ذلك لا ظاهر أن الطاف بالرواحد فدل على أنه لا طاف إلا لغزر. ذكروا أنه أن الناس رشوه وكثروا ينضرون إليه فالطلعه حتى لا لا يتبا يكون بالانتحام حوله ركبا على بعيده وهذا يقوم مشرفا وهم ينضرون إليه. فالهذا ما طالعه راكبا إلا لعذر أو لسبب واما الطواف بن سلمه فَمَا فما ناك الا بعذر وَأَنَّهَا وانها كانت شاكيه فامرها ان تطوف اخر الليل يوم العيد راكبه وراء الناس جل ذلك على انه خاص بمن له عذر واذا فالاخر ان الطواف غالي له الافضل لانه عباده ولأن الصلاة التي شبه لها الأصل هي أن تؤدى على الأرض لا على الضاحنة ولأن الضاكب قد يغوتوا وإنسياء لا يتمكنوا منها ما يتمكننا إلا الله كالاستلام وإن كان النبي عليه السلام اختلم الله كنا بنحجره وكذلك أن الطلاب غاجلاً ربادة لما فيه من اعمال البدل والإشارة أو التقلل عند محاذاة الهجى ومقابلته بوجهه لا يتمكن من ذلك إذا كان غاتباً غالب فلأن ذلك يفضل أن يكون غاجلاً ولا يجب أن أفضلهم إلا للعذب لهذه الأذمنات لا يتمكن من إدخال الظواحل وكذلك قد يتمكن من إدخال السيارات لكن لا مشقة وكذلك يوجد عربات يطعم فيها للعذب يجيبه أن يأكل عربةً ويأكل من يدفعها به إذا كان مريضا أو معوقاً معيباً أو مطعداً أو هجماً يجوز للحادث في المطاف وفي المساق ويجب أي... أي... ان يعطوها محمولا فلما كان كثيرا في هذه الصحابه طه محموليه ولقي المؤنث فرجلا قد حمل امه على ظاهره يطوف بها وذلك للعكس لا يجوز هذه كذلك توجد هذه السنة التي يحملها اهناني ويأكل موقعها الطائر لكن الغالب أن الذي يطفل هذه السلام أنه ما يتمكن من السنة المطلوبة لأن علاية الذين يحملونه همهم إكمال سرعة الأشواء مغير أن يأكله عند النقال عند الحديان ولا عن جغة الإماني. ما يقعون إمان يستنقون به بالسيح إلى أن ينموا أشواقه. فالقصرون بذلك تسليم الأجرة التي تبذل منهم. أنا كل من, من الى ان أن يعمل أحداً من أرثة عن هذه فيتأكد من عليهم عليه. يرى بهم بهي، يرى بهم من ال من الحجة، من المقالات حتى يكتب ويشير إليه، ويتأكد من إتمام السنة، فنبدأ عن الحجة من فيها أوليه، والموالاة لأنه صلى الله عليه وسلم قال كذلك. وقد قال خذوا عني مناسككم ويستأنف لحديث فيه قياس على الصلاة لحدث فيه قياس على الصلاة فيتوضا ويبتدؤه عنه يتوضا ويبني اذا لم يطر الفصل فيتفرج في الموالات روايتان احداهما هي شرط كالترتيب والثانيه ليست شرطا حال العذر لان الحسين غشي عليه فحمل فلما افاق تمه صلاه بكفي وكذلك طم طويل لغير عذر لاخلاله بالموالات ويبني مع الهدر قال الإمام رحمد إذا آيه في الطوارف فلا بأس أن يستديح فالوالات مواصلة السيء بحين يلتدي إلى أن ينتحي لأن لا يقطع أحد لا يقطع الطوارف إذا انتدأ وعاصل إلى أن كل سبعة الأشوار يحلوه أنه قد احتاج إلى قطعه الأخيان فإن كان القطر يسيراً كما سيأتعي فإنه يبني عليه وإن كان طويلا فإنه يستأذر فإذا أهدث وهو الطوح فهل يبني إذا توضع قالوا يستأذر كما في الصلاة ما لهم إذا أهدفه في الصلاة لذلك إنه إذا توضع استأنهها من أولها إنها قد يطلت لكن هل اقتراه به هذا الاستئنان في الانفجع والاستئنان قام إليه عليه أم له تفسير فالأقرب أن له تفسير إذا كان توضع في وقت سريع لخمس دكائق أو ست أو فإنه يعني. إذا كانت الطهر إذا لا يتعى شواقه ما يحدث فذهب أتوضع لخمس دقائق من زمزن عمر ما ورد يوم سبعا يبني على السلامة. يطور الله الباقية ويكذب. أما إبطار فصل. لن يأتي إلا بعدها عشر أو ساعة أو يصف ريال الآن الأولان هو أن يبتكي. فله يعني الحسن انه بنا لا دماغ عليه فنه هذا قد يكون بعض العزة وقد يكون اغناءه غير, غير مطلق يعني يكون بقي عناه شيء من الصحب لا ان بعض الناس فيما انه كبير السن قد يتعب في أذناء الطواف نقوله إذا أعطاه مثلا مهتا شواطه أريع فإلا هو أن يجب سيأتريها. دقيقة ينزلها خمس ثم يواصل. ويقطعها في اكتراها لأنه لو قطعه لما أكبره. فروري أنه كلما طعز شرطين او زمانة أريع. فلا مدوانية كبيرة. فلنوانية احتراحة للعنى لا تبطع المواصلة والموالات. فالصحيح أنه يواصل وإتم. فإن حاصل أنه إلا أن يبطعه بإخياع وتعب ويستجح بإهناء ففي هذه الحال يواصل ويبني. وإما أن يغنى عليه ويمرض ويحمل ويطور فصل فلياني الغل الأولى له أن يستعرح وإما أن يقطعه بهدف بإذنه ولفصل فله أن يبني أو مع طول فصل فلا عليه أن يستعرح قطعه مثلا يقول عليه هذا لا أقول ولكن هم لا ترى وجههم السديد لا توقف طالما أن شرطين ولا هات هم لا توقف لا يقولوا إن كان توقف مودية أن يتوعي سيره مكان ولم يكن حصل بل ربع ساعة إلى عشر دقائق. وإن كان تريده وتنرسه طويلا أو بيجة قطع وعدم المواصلة وعليه أن يستأمر إلى رجل وإن كان يسيرا أو وقيمت الصلاة أو حضر الجنازة صلى وبنى من الحجر الأسود لحديث إذا وقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فإذا صلى بنى على طوافه قال بالمندر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن فإنه قال يستأنه وكذا الجنازة لأنها تفوت وإن شك في عدد الطوافبا على اليقين ذكره المنذر إجماعا قاله في الشرح فسير ما يكتس قطعوا الطوافب السلاة على الجنازة سمعنا هذا القرى القادم قال إذا قطع للصلاة يولي جنوزة الهيئة من إشاط لا يعتد بذلك الشوط وإلا ما بما قام له من الأشواق. ثلاثةً إلى أقيمة الصلاة وقطفت ثلاثة أشواق ونصفاً. أقيمة الصلاة وعن تبحير المزاق. صفحت لذلك المكان وأديت الصلاة رهراً غصراً نظر من العشاء أديت الصلاة انتهيت من الصلاة هل تعتد من عصف ذلك الشوق يقول لا لا تعتد منه لم ابدأ ذلك الشوق من الأول اهدأ أو اسمع إلى أن تأتي الهجاب وأرضو يصف ذلك الشوق وابدأ من الحجاب. تعتد بالثلاثة التي قد اكملتها وتأتي عندها بأربعة من الحجر هذا هو المختار إن كان بعضهم عن جهة لا يرمي من مكانهم فتجاوزوا وميه الأهوض المساء إلى وقيمة الصلاة وقل ساعة ثلاثة عشواق ونصف يعني فلا تعتد من ذلك النصف تعتد بالثلاثة